أثنى عشر. واحد وستون. واحد وستون. سر الأعداد الترتيبية. الأعداد الترتيبية. الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. اكينجاي شو بقدر؟ الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. Üçüncü ay marttır. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. 4. أي نيسان الشهر الرابع هو ابريل الشهر الرابع هو أبريل 5. <سؤال> أي مايس الشهر الخامس هو مايو 6. <سؤال> الشهر, <الخامس هو> <سؤال> <التنجة أي هزيرندر. سؤال> الشهر السادس هو يونيو الشهر السادس هو يونيو ستة أشهر هي نصف سنة أجاك شباط مارس يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس نيسان مايو وحزيران أبريل مايو ويونيو أبريل مايو يونيو جاي, تموز الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو الشهر الثامن أغسطس الشهر الثامن هو أغسطس الشهر الثامن هو أغسطس دوكزنج أي أيلل الشهر التاسع هو سبتمبر الشهر التاسع هو سبتمبر أوننج أي أكم الشهر العاشر هو أكتوبر الشهر العاشر هو أكتوبر. 11 الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. 12 أيّة أرالكّد. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. الشهر الثاني هو December. 12 months is one year. Twelve months is one year. January, February, March, April, May, July, August, September, October, November, Kasım ve Aralık. October, November, December. October, November ve December.